ان No أجير <تصفيق> että No والذين كفروا وكذبوا بآياتنا دعوا لنا ذلك بما عصوا والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته دعا لكم ترقلون فقلنا اضربوه ببعض كذلك يحير له الموت ويريك آياته ولن تأكلوا ثم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن bölü ما الله بغافل أما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يظلمون وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا 124. هم فيها خالدون 125. وإذ أخذنا ميثاق abundance <laughs> Maksinaen. Oh God. وَكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا رَأْفُوا بِهِ بَل اَنَّ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله, أن ينزل الله الله من فضله على من يشاء من عباده فباد وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل له قد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم نا ونصينا في قلوب العجل بكف ولمْ مَجَّأْنَ مَرْسُونٌ مِنْ النَّذِلَّةِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَرَّهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ, نبذ فريق نعوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يظلمون واتبعوا جايَ اَطِينٌ وَعَلامُلكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَانَ فَاعِلُهُ أروى ما أنزل على الملائكيين بباب له رود وما رود وما من حتى. Oh, الَّذِينَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَعُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَمِسَ مَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَقَوَّلَ مَثْوُهُ and وأقيموا الصلاة و... Kiitos! إذ قال له That's not ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء Menee وَمَنَ اللَّهُ بِغَافِلٍ نَّعْمَا تَعْلَمُونَ وَمِنْ هَذِهِ الظَّلِمَاتِ وَاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ وَأَيْسُ مَا كُنْتُمْ تَفْلُنُ جُهُكُمْ شَقَرٌ لِأَن لَّا يَقْنَنَنَا عَلَيْكُمْ لِأَن Voi journey mm -hmm. وَم سَلُ الينَ كَفَُ كَمَ سَال الذيَّ ينعق بما لا ليس <تصفيق> البراء أجيب دعوة الداع إذا دعان، بل يستجيب. Thank mm -hmm. الله <تصفيق> كسبوا. والله سريع الحساب واذكر في أيام فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اتَّقَى 121. واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون وَمِنَ النَّاسِ مَن ك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْحَرْثَ الله Quan Ці New فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا خَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْعَقْبِ وَاللَّهُ ستبتون أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثال الذين مِن من قبلكم فستوم البئر والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 14 <tuneen> ماذا تماما والمسكين يغني السبيل وما تفطن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 Why? songs. Olen! ويسألونك عن اليتامى قل إصلى. No واتقوا الله وأعلموا أن الله بما تعملون بصير والذي بِالْنَّبِيِّ أَنفُسِهِ ويذرون أَنَّ ذَنِيَةَ رَبَّنَا بِالنَّبِيِّ أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُم إِن كُنتُم مُّبصِرينَ فَمَا فَصَلَ Oh <laughs> فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطَعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَهُ بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما 126. Mmm. -hmm. أنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن صبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أنا أن تجري من تحتها. I'm oh. قضى <تصفيق> كذا day عليهم ولن منذون الذي لا توش شيطان من المس. فإن لم يكن